ثَمَنًا قَلِيلًا وَغَيْرَ بَالٍ وَلا عادِلٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ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 فما أصبرهم على ذَلِكَ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد